وما جعلنا الرعي التي أريناك إلا فتلة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فَمَا يزيدهم إلا طضيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إذن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 وَالشَّرِّ يُمْنَى اسْتَقَا ت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْرِبْ عَلَيْهِمْ بِقَيْدِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِيدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادَ إِلَهِ سَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيم